الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بقوله تبارك وتعالى مؤدبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم لا تقولوا راعينا ذكرنا ما يؤخذ من هذه الآية من الأدب وقد أعجبني مقال زي الشيخ العالم الأديب محمد ابن إبراهيم الحمد حفظه الله وهو أديب أي أنه من أصحاب الأدب في قلمه وبيانه وهو من أصحاب الأدب أيضا ذوقه وأخلاقه ومعاشرته فأجتزئ ببعض العبارات التي ضمنها تحت هذا العنوان أكسو الفاضك، وذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله حينما سمع المزني يوما يقول فلان كذاب فقال يا أبا إبراهيم أكسوا الفاظك اكسوا الفاظك احسنها لا تقل فلان كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء فالعباره الاولى قاسيه شديده والعباره الثانيه اليق ونقل ما جرى بين هارون الرشيد وامراته زبيده حينما لامته على حبه وايثاره لابنه المأمون وتقديمه على الأمين فقال لها الآن أريكي عذري فدعا ولده الأمين وكانت عند الرشيد مساويك جمع سواك سوك فقال له يا محمد ما هذه يقول للأمين الملقب بالأمين واسمه محمد ما هذه؟ قال مساويك فدعى المأمون وقال له ما هذه يا عبد الله فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين يعني مساويك جمع مسواك لكن المخاطبة بها كأنك تقول للمخاطب مساويك يعني مساوئك, مساوئك. فالمخاطبة بها ليست كما ينبغي هذه مساويك هذه معايبك وهو يقصد جمع سواك فالمامون غير العبارة لما تفطن لما فيها فقال هذه ضد محاسنك انظر مراعاة الأدب في المخاطبات والألفاظ وقد جاء في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ونقل قول الإمام النووي رحمه الله ومما ينهى عنه الفحش وبذاءة اللسان ومعناه التعبير عن الأمور المستقبحه بعبارة صريحة وإن كانت صحيحة والمتكلم بها صادقا يقول النووي وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض وبهذا جاء القرآن والسنن الصحيحة قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافاث إلى نسائكم وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني انا عبر بالإفضاء والمس وكذلك أيضا عبر عن الجماع بالرفس وحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم افضى بعضكم إلى بعض بالمعاشرة والجماع وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى هنا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض فالإفضاء هنا بمعنى الجماع وهكذا أيضا المسيس يقول النووي رحمه الله قال العلماء فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيى من ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحو ذلك يقول النووي وكذلك يكنى عن البول والتغوط بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء ولا يصرح بالخراءة والبول ونحوهما، وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصنان وغيرها يعبر عنها بعبارات جميلة يفهم منها الغرض. ويقول القاسمي رحمه الله جمال الدين إياك وما يستقبح من الكلام، فإنه ينفر عنك الكرام ويوثب عليك اللي آم يعني. يجعل هؤلاء اللي عليك ويقول الماوردي رحمه الله ما يجري مجرى فحش القول وهجره ولزوم تنكبه ما كان شنيع البديهة ومستنكر الظاهر وإن كان عقب التأمل سليما وبعد الكشف والروية مستقيما فهذا كله أيها الأحبة مما ينبغي التفطن إليه ولا يشفع للإنسان أن يعبر بعبارات فيها صلف وشدة وقسوة ثم يتذرع ويعتذر بأنه صريح فإن الصراحة لا تعني الفضاضة والفحش والصفاقة وما إلى ذلك و. هذا الإمام البخاري رحمه الله في عباراته في الجرح والتعديل كان يقول فيه نظر تركوه سكتوا عنه بدلا من العبارات الشديدة كقول كذاب أو نحو ذلك من العبارات هذا ما يتعلق بهذه الآية وما يتصل بها ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير أدنى خير من ربكم سواء كان ذلك من قبيل الوحي أو العلم أو النصر أو غير ذلك والله يختص برحمته من يشاء يختص بالنبوة والوحي ويختص بالهدى ويختص أيضا بالعطاء والمنح يؤخذ من هذه الآية من الفوائد أن قوله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود هؤلاء أن ينزل عليكم من خير من ربكم يعني جميع طوائف الكفر فهم إما أهل الكتاب وإما من غير أهل الكتاب من ملل الشرك والإشراك فهؤلاء جميعا حالهم واحدة ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم نزول الخير من الله تبارك وتعالى لا يحبونه لنا إذن هم لا يحبون لنا الخير وإذا كانوا بهذه المثابة ما يود هؤلاء أن ينزل الخير من ربنا ومن معاني الربوبيه الرزق العطاء والنفع والمدد وما إلى ذلك فهم لا يريدون أن ينزل علينا خيرا من الله وإذا كان هؤلاء بهذه المثابة لا يؤدون أن ينزل خير من الله عز وجل على هذه الأمة فمن باب أولى أنهم لا يتفضلوا بخير ولا يتسببوا فيه إذا كان محض الخير من الله لا يريدونه لنا ولا يحبونه لنا فهل سيكون ذلك بتسببهم وسعيهم أو على أيديهم بمنحهم وتفضلهم وإحسانهم وعطفهم وشفقتهم من الله لا يريدونه لنا من ربنا وإذا كان كذلك فماذا يرجى من هؤلاء من ظن أن هؤلاء يمكن أن يحسنوا إلى الأمة وان ينظروا إلى قضاياها بنظر القسط والعدل والإحسان والعطف والمراعاه وما أشبه ذلك فهو مخطئ أو لم يعرف هؤلاء ولم يعرف حقائقهم التي جلاها القرآن ثم تأمل قوله تبارك وتعالى في هذه الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم من خير فهنا خير نكرة في سياق النفي وقد سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم يعني أي خير في أي باب من الأبواب في أي وقت من الأوقات في أي حال من الأحوال لأي شخص من الأشخاص أو طائفة من طوائف الأمة لأن العموم يشمل أربعة أشياء عموم الأفراد وعموم الأحوال وعموم الأوقات والأزمان وعموم المواضع والأمكنة في أي زمان وفي أي مكان ولأي شخص ولأي فئة وفي أي حال من الضر والشدة والمسغبه والكرب لا يودون ان ينزل من الله فكيف يسعون فيه من خير أي خير حتى لو كان حتى لو كان قليلا يسيرا لا شان له لا يذكر لا يودون لا يودون فكيف يفعلون قد يود الانسان ان ياتي الخير من الله لكنه هو لا تجوز بهيته قد يود الانسان الخير للمسلمين المتضررين ولكن قد لا يبذل لهم شيئا لكن هؤلاء مجرد محبه الخير لا يريدونها هذا كلام علام الغيوب هذا كلام الله عز وجل وليس بكلام احد يسيء الظن وينظر بنظره سوداء الى هؤلاء الناس انما هذا كلام الخلاق العليم الذي خلقنا وخلقهم وخلق الخير والشر يقول مثل هذا ومن ثم فإنه ينبغي الحذر من هؤلاء الكفار على اختلاف طوائفهم ويتعامل معهم على هذا الأساس أنهم لا يريدون بنا خيرا وانظروا إلى أحوال هؤلاء المنكوبين نسال الله أن يرفع الضر عنهم حينما يلجؤون إلى بلادهم ويركبون الأخطار انظر إلى التعامل معهم كيف يكون وهم يدعون أنهم حماة الحرية ودعاة الإنسانية كل هذا يذهب ويتلاشى حينما يكون المتضرر البائس من المسلمين ثم أيضا لاحظ هذا الوصف لهم بالكفر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما قال ما يود أهل الكتاب فهم قد كفروا بكتبهم ولو كانوا مؤمنين بها حقا لامنوا بهذا القرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم لأن كتبهم تأمرهم بذلك ثم ايضا تأمل قوله أنا في التعليل حسدا من عندي أنفسهم يتمنون لنا الخير إطلاقا لماذا حسدا من عندي أنفسهم. الحسد يكون على ماذا؟ هل يحسد الإنسان على الفشل؟ الجواب لا هل يحسد الإنسان على الإخفاق؟ الجواب لا هل يحسد الإنسان على الضلال؟ الجواب لا إنما يحسد على المنح والهبات الجزيلة والعطايا الجليلة فهذا يدل على أنهم يعلمون أن هذه الأمة قد اعطاها الله وحباها واجتباها فجاء الحسد البائس ما يحسد المحروم ما يحسد التائه لا يحسد ولكن الذي يحسد هو المنعم عليه صاحب النعمة فدل على أنهم يعلمون جيدا ما عليه هذه الأمة من الهدى الكامل والاجتباء والاصطفاء فجاء الحسد بناء على ذلك لا يحسد الإنسان إلا على منقبه على نعم ثم أيضا تأمل تقديم الجر المجرور في قوله عليكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ما قال أن ينزل خير عليكم من خير عليكم عليكم من خير من ربكم من خير من ربكم فهنا هذا التقديم يفيد الاختصاص كما هو معلوم تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص وتقوية المعنى ولإظهار كمال العناية بشأن المنزل والمنزل عليه أي ينزل عليكم أنتم بالخصوص المشكلة معكم لأن هذا الكتاب لم ينزل على بني إسرائيل وأما المشركون فقالوا اقترحوا لو أنه أنزل هذا القرآن على غير النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من القريتين عظيم مكة أو الطائف أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة هذا رد على المشركين وأما اليهود فقد حسدوا هذه الأمة على تحويل الكتاب والرسالة والوحي من بني إسرائيل بعد أن كان ذلك فيهم ردحا من الزمان متطاولة فنزل على هذه الأمة وصار فيها الاجتباء والاصطفاء فحسدوهم كما هو معلوم ثم إن هذا الحسد من قبل هذه الطوائف جميعا من أهل الكتاب وطوائف المشرك يغير من الأمر شيئا فالله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء كما قال هنا والله يختص برحمته من يشاء فهذا الفضل من الله عز وجل والألطاف الربانية لا يمنعها حسد حاسد ولا تمني متمني وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فهذا هو ربنا تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذه قضايا محسومة ونحن دائما نرى ما يصدق ذلك نرى من العبر والعظات والآيات الشواهد على هذا هذا الذي حصل في بيت الله الحرام نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم بجملة الشهداء وأن يعوضهم خيرا وأن يجبر مصاب ذويهم تلاحظ هذا السقوط في لحظة في ثانية الذي لم يكتب له أي يصاب به يتقدم قليلا خطوات والذي كتب عليه يرجع خطوات هذا يمشي يسير إلى حتفه وهذا يتقدم خطوات لأن أجله لم يحضر بعد هذه أم صبيانها يمشون خلفها وهي واجعة في آمن الأماكن في بيت الله الحرام وإن كنت لا أحب أن تنشر مثل هذه الصور إطلاقا لأن هذا هو المكان الآمن ومن دخله كان آمنا فلا يصح نشر أي صور تبعث على القلق والخوف ولو كان الذي ينشرها بحسن نية لكن المؤدى في النهاية أن هذا المكان خطر هذا مؤدى هذه الصور التي تنشر أن هذا المكان خطر هذا ينشر هذه الصور وآخر ينشر حريقا في المكان الذي يعتمل فيه وهو تحت الإنشاء ما الفائدة من نشر مثل هذا لكن ليس هذا موضع الحديث الآن لكن الشيء بالشيء يذكر ينبغي أن ينشر ما يبعث الطمأنينة في نفوس الناس وليس الخوف هذا مقتضى العقل وما يدعو إليه الشرع الناس يطمئنون فهم آمنون في بيت الله الحرام لكن إذا جاء القدر فهنا كما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقال إن, إن الهدهد يرى الماء وهو في الهواء الماء الذي تحت الأرض في باطن الأرض يقال الله أعلم ويقال إن سليمان عليه السلام حينما تفقد الطير فلم يرى الهدهد أنه احتاج إلى الماء فالهدهد كان يدله على مواضع الماء تحت الأرض إذا احتاجه إلى حفر لاستخراج الماء هكذا يقال ويقال إنه لما كانت تحمله الريح كانت الطيور تظله فبقيت فجوة مكان الهدهد وكانت هذه الطيور منظمة كل طائر قد عرف مكانه فلما دخلت عليه الشمس نظر فإذا هذا مكان الهدهد وجده غائبا فسأل عنه على كل حال هذا او هذا فسئل ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان الهدهد بهذه المثابة يرى الماء تحت الأرض فهذا الصبي الغلام يضع له الفخ ويصيده حب في فخ فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشاهد إذا جاء القدر عمي البصر ولهذا قالوا الحذر يؤتى من مأمنه ولا ينجي حذر من قدر إذا جاء نعم يجب تعاطي الأسباب ولكن إذا جاء القدر فهنا جاء أمر الله عز وجل فهذا يسير إلى حتفه بخطوات وهذا ينتقل بخطوات لأن حتفه لم يحن بعد هي هكذا هؤلاء وقوف يتفرجون ينظرون ما جاءت أجالهم وآخرون قد جاءت أجالهم يسيرون إليها فهنا والله يختص برحمته من يشاء فما يصل إليك من الخير لا يرده أحد وما يصل إلى الآخرين لن يستطيع أحد الرد إذا لماذا الحسد هؤلاء الذين حصلوا على أرباح في التجارات أو عمروا قصورا أو دورا أو حصل لهم ثروة أو حصلوا وظائف جيدة أو أنهم تفوقوا في دراستهم وتخرجوا من الجامعات وحصلوا أعلى الشهادات لماذا الحسد هم ما أخذوا منك شيئا وما أخذوا من رزقك شيئا اطلاقا لو حصل كل واحد منهم مثل مال قارون لم يكن ذلك على حساب رزقك بهلالة بربع هلالة وفضل الله عز وجل واسع فيطلب منه ماذا تريد؟ تريد النجاح؟ تريد التفوق؟ تريد أن تتوظف؟ تريد المال؟ تريد الثروة؟ تريد العلم؟ عليك أن تسأل ربك تبارك وتعالى مع بذل الأسباب مع بذل الأسباب أما هؤلاء زملائك وغير زملائك الذين حصل لهم ما لم يحصل لك ما أخذوا منك شيئا لم يضيقوا عليك الفرص فإن رزقك سيأتي أذكرت لكم من قبل مثالا في ذلك الرجل الذي سقط في القليب ثم تداع الناس فأخرجوه وإذا به لم يصب بأي أذى فحملوه معهم وذهب إلى مجلسهم وسقوه لبنا ثم بعد ذلك سألوه كيف وقعت ماذا حصل فأخذهم معه ليريهم كيف سقط فبينما هو يمشي وإذا بقدمه تزل فوقع فأصابته جوانب البئر أو القليب فما وصل إلى قعرها إلا وقد فارق الحياة بقي له دقائق وبقي له شربة لبن الأجل بقي فيه شيء والرزق بقي فيه شيء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق يطارد الإنسان كما يطارده الأجل تطلب العلم وقد لا تحصل تبقى سنوات طويلة وآخر في عشر هذه المدة التي تقضيها يحصل من العلم الكثير ويحفظ الكثير هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لم يكن عائقا وحائلا بينك وبين العلم فلماذا الحسد فلان عنده وفلان عمر وأولاده عمر وفلان كذا وفلان كذا وما ما أخذوا منك شيئا وما كانوا سببا لحجزك عن شيء من رزقك هذا النظر الصحيح الإمام القدر يورث مثل هذه المعاني أيها الأحبة ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهنا ذو الفضل أكد الخبر بالجملة الإسمية فهي تدل على الثبوت فضل الثابت العظيم الذي لا يمنعه حسد حاسد، ولا يجلبه مجرد الاماني وهكذا التعبير بالمضارع يختص يدل على تحقق الوقوع والاستمرار فهذا الاختصاص حينا بعد حين وهكذا في قوله تبارك وتعالى والله ذو الفضل ذو فهنا والله ذو الفضل ما قال وهو ذو الفضل فوضع الظاهر الاسم الكريم والله للتعظيم وتربيه المهابة في نفوس العباد ما قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما قال والله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ما قال هذا وانما قال والله والله يختص والله ذو الفضل العظيم فاظهار الاسم الكريم والاستغناء به عن الضمير مكانه لا شك انه افخم وادعى لي التعظيم وتربيه المهابه ولاحظ اضافه الرب اليهم من خير من ربكم فهذا فيه تشريف لهذه الأمة وعناية الله عز وجل بها وكذلك أيضا من ربكم أن هذا الرب هو الذي ينقلهم يربيهم وينقلهم من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن كمال إلى كمال ومن معاني ربوبيته أن يبعث الرسل وأن ينزل الوحي والكتب وما إلى ذلك فنسأل الله عز وجل من فضله وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله عليه وعلى النبي نحمد وعلى صحبه إذا كان لديكم سؤال نعم أو إضافة ستافر الله ستافر الله نعم في شيء تفضل الفقهاء يقولون بأنه يكون مطلقا لا يقال بعد السلام مباشرة وإنما الذي يقال بعد السلام مباشرة هو التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لما نقل عن جمع من الصحابة يقولون عن الفقهاء بأن هذا النقل عن الصحابة في التكبير من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق تخصيص بعد الصلاة يدل على أنه بعد السلام مباشرة فكون هذا لم يذكر في أول العشر إلى ما قبل يوم عرفه قالوا يدل على أنه لا يكون بعد السلام مباشرة لكن يقول الأذكار الأذكار التي بعد الصلاة في مثل هذه الأيام فإن كبر بعدها فهذا كله وقت كبير يكبر وهو في الطريق وفي السوق وفي البيت وفي كل مكان وفي المسجد قبل الصلاة وبعد الأذكار لكن لو قرأتم في كلام الفقهاء سيما الأحناف أصحاب مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع يشددون جدا في التكبير المقيد يقول لو أنه نسي فبدأ بالأذكار فإنه لا يعود إليه تكبير المقيد وهذا مبالغة ولكن يقوله لا إشكال في هذا لكن كل هذا يدور حول أنه يقال بعد السلام مباشرة المقيد ويقال في سائر الأوقات يعني لا في بعد الصلاة إنما هي كلها أيام ذكر وتكبير يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكر فهي أيام ذكر في كل وقت لكن بعد السلام مباشرة يتأكد التكبير أما في هذه الأيام فيكون في كل الأوقات لا يختص بعد السلام مباشرة وإنما يقول أذكار الصلاة هكذا يقول الفقهاء فإذا قال الأذكار وأراد أن يكبر يكبر كما يكبر قبله الصلاة وفي الطريق إليها ومنها وإذا دخل داره وهو فيها جالس طيب السلام عليكم